وَخَلَقَ مِنْ هَذَا الزَّوْجَيْنِ هَوَاءً وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 ذلك أدنى أن لا تعونوا فآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هميئا مليئ ولا تحسوا فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَاِتَاهُلُ يَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَامَنَّ مَنَاسُّ مِنْهُمْ رَشَدُوا فَبَدَّلُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا إِسْرَفًا وَبِدَارًا أَن تَكْبُرُوا ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل من النار فإن دفعتم إليه اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا يرثني نصيب مما ترك الوالدان والعقاب معلوم سائئ نصيب مما ترك الوالدان والعقرب لمن قل منه او كثر نصيبا مفروضا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 إن الذين يأكلون أموالا يتعمى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين وَإِن كَانَ نِسَاءٌ تَوْقَفْتَ دَيْنٍ فَلَهُنَّ مَثَلُ الثَّمَانِ مَا تَرَكْتَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتَ كَانَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ إِلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدَهُ أَبَوَاهُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ أَبَاءٌ أُثِمَّ وَأَنَا أُثِمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَصْرًا قَرِيبًا فَمَنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ولهم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم مستمون مما تركتم من بعد وصية توصون بها أرضين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 مَنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرُ مَدَّانٍ وَصِيَّةٌ لِلْمُسْلِمِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ فِلْحُ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ غَالِيَةٌ نَسِينَا ذَلِكَ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ لَهُ نَارٌ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ واللاتي يئسين رساحشة من نسائكم فاسكهدوا عليهن ارضاعا منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لو توه او جعل الله لهن مثجيلا وَلَدَانِيَ اثْنَيْنِ فَأَرْسَلَهُما مِنْ قُمْتَ آتُهُما فَإِنْ تابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا انما توبته ولله من الذين يعملون الشر ابدا جزاء ذلك انكم ما يتوبوا من قريب سبنا ان يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا الميتات ولا تحوزوهن الى تذهبوا ببعض ما اتيتموه الا ان ياتي نساء فاحشه يَنَافِعُ عَاشِرُهُمُ الْمَحْرُومُ فَإِن كَرِهْتُمُ النَّفَعَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ لِاسْتِبْدَالِ ذَوِجٍ مّكَانَ ذَوِجٍ وَآتَيْتُمْ كِتَابَ الرِّقَابِ فَأَطْعِمُوا فَطَعَامًا طَيِّبًا وَلَا تَأْكُلُوا مِن رِّبَا فَإِنَّ رِبَا الْبِدَايَةَ كَالسَّفِيلِ فَلَا يَقُومُ إِلَّا كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ وَإِنْ سَأَأْتُونَا وَقَرَأَ أَصْحَابُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَضَلَّ مِنْكُمْ نِصَاقَ الْغَلِيظَةِ وَلَا تَنكِحُوا مَا لَكُم حَائِمًا أُكُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وقالاتكم وبنات الأخ وبنات الحب وأماتكم الذي أرضع لكم وَامَّهَاتُكُمْ وَالَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ سَوَاكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَأَرْهَبُكُمُ اللَّاتَ الْعُزَّى فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي قَرِضْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَسَلاَجُنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَائِنَ ابغائكم الذين من اصلابكم وان تجعلوا بين الاختين الا ما قد زلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أي مانتك كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين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 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم صَوْلًا أَن يَنكِحَ حِلْمُ حُصْنَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ مَعْظُومٌ مِّنْ دُونِ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 فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن يمص ما على المحصمات من العذاب ذلك لمن خشي العنف منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْذُوا بِنِلًا لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَكُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والله يريد ان يسوء عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخلص عنكم خلقا حسنا ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموال بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره بالتراضي منكم ولا تقتلوا امم فسدكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَكَأَنَّمَا ضَلَّ سُوءًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 للرجال نصيد من ما اتكسبوا وللنساء نصيد من ما اتكسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وَأَرْقُضْ لِلْجَارِ مَا وَالِيَ لَنَا تُعْطِ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْفُوا لِنَصِيبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ارْجُلُ قَوَّامُونَ عَلَمٌ نِسَاءٌ إِذَا صَبَرَّ اللَّهُ دَعَتْهُنَّ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَسْقُ مِن أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ واللاتي تقفون نشورهن فاعبدوهن واذكروهن لكن معضدوهن فان اضغتن فلا تضرو على يمن سبيلنا ان الله كان عليها كثيرا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 إِنَّ اللَّهَ حَكَامٌ عَلِيٌّ لَا قُدْرَةَ لِغَيْرِهِ وَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَانِبِ والصاحب للجند ودن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مفتالا فقورا الذين يصدقون ويؤمنون بما سُبِّلَ البخل ويستمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذاباً بينا والذين ينفقون أموالهم لئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وَمَا عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْ نَّتَّقَىٰ مِمَّا رَجَفَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا فَإِن كُنْتُمْ لَنَبْغَى أَوْ لَا ثَقَرٌ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَا مَنْصَرٌ مِثْلَا أَوْ لَا مَنْصَرٌ مِثْلَا فَأَنْتُمْ تَمِلُونَ مَا أَسْكَنَ مُوسَىٰ عِنْدًا طَيِّبًا تَنَسُوهُ بِجُوهِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَنُوحُونَ صِيدًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَوُفِّيَ اللُّسْتُبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَحْبَائِهِمْ فَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى اللَّهُ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَذُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ ظَاهِرًا مُسْتَهْزِئِينَ وَرَاءَ إِلَىٰ تَرَىٰ إِلَىٰ نَيْرٍ بِالْأَسْنَاكِ هُمْ وَقَدْ كَنَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْتَغْفَرْنَا لَنَكُنَّا مَعَهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَلِمَ بِكُفْرِهِمْ وَلَكِنَّ عَدْلَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِئَوْزُ الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِهِ أَنْظِمَ شُرُوعُنَا من قبل أن نضمس وجوها فنربها على أدبارها أو نلحمهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله نصعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد استرا اسما عظيما الم ترى الذين يزعمون ان انفسهم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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ رُسِلُوا نُصِبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَا إِلَٰهَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا كَبِيرًا أولئك الذين نعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أَمْ يَحْتُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما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 كُلَّمَا نُقِضَتْ جُنُودٌ بَدَّلَ اللَّهُ غُلُولًا وَإِرْهَالًا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَنُزُلٍ مِّن جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ إِلَى ظِلٍّ ظَلِيلٍ ان الله ما يحوق الناس اد الامانات لا اذنا والا حكمت بين الناس تحكم بالعدل ان الله من لا يعض ب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 اِذَا تَمَاسَحْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ كَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ آلِهَةٌ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا يُرِيدُ ذُو الْعِلْمِ يَتَحَاكَمُ إِلَى الضَّبُوطِ وَقَدْ أُنذِرُوا أَنْ يَفْسُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ وَلَا نَادِعًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْتَعِنُوا عَنِ الضَّلَالِ قال الله والرسول ورايت المنافقين يصدون عن تصديق فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم فان جاءك يحلف تُنْزِلُهُ كَحُلُمٍ مِنَ اللَّهِ أَرَادَ مَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ يَا جَنَّلَذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْلِ الظَّنَّ بِرَعْضِهِمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِطَاعَةِ اِبْنِ اللَّهِ أَلَوْ أَنَّهُمْ إِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَوْمُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا قَالُوا رَبَّنَا بِك لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَأَنَّ مَا كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَن يُقَتَلُوا وَأَن يُفْتَحَ قَوْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّيَارِ كَمَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلو أنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا مَسَّنَا الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ نَجَّيْنَا وَإِذَا مَسَّنَاََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ وَلَهٰذِهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَغَيْرَ مُضِلٍّ لَّهُ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ ۚ وَإِن تَّبِعُوا مَا يُصَدِّعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ فإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِلْكَافِرِينَ فَأَحْسَنَ أُولَئِكَ رَصِيفًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَتَفَاءَلَ بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَن يُضِلُّ أُمَّتَهُ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا لَمْ أَفُتْ مَعَهُ شَنِيدًا وَلَئِنْ أَطَعْتَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَيُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليس لي كنت معهم فأفود فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وَنَيِّئٌ وَقَاتِمٌ فِي خَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا رَقَمَ لَهُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُصْطَفَى مِنْ النَّجْمِ جَامِعٌ نِسَاءٌ وَالذَانِ الْوَلِيُّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعل لنا من لدنك وليا و جعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُغِينُوا لَهُمْ كِتَابٌ لَّهُمْ فِيهِ كُبَرُهُمْ وَصَغَرُهُمْ أَلَيْسَ ذَلِكَ لَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, إذا فريق منهم يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجن قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فكيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيد وان اظهرن حسناتهم يقولون هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ ابِطْلِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَنْ يُرِيدْ خَيْرًا فَهُوَ مِنْ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ قَوْمٌ لَا يَكادُونَ يَفْهَمُونَ ما اصابك من حسنه يا فتين الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسل الله عليك رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسل ماك عليهم حفيظا ويقولون طاعت فإذا برجوا لنا عندك بيت طائفة كن منهم غير الذي تقول وَاللَّهُ يَسْتُرُ مَا يُبَيِّتُونَ فَنَعْرِضُ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَ اللَّهِ كِفَايَةٌ لَّنَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُوَكِّلُ بِهِ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْغَيْبِ لَكَانَ فِي بَطْنِهِ عَلِيمًا وَذَرُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو لقوف أذعوا به ولو أذره إلى الرسول وإذا أولي الأمر منه يعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا اقرأ في سورة لا اله الا الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى من وائل اكن فبشر الذين كفروا والله يشد باثها واشد سنفيلا من ليشفع شفاعه حسنه سي كله نصيبهم من ذا وَمَنِ اسْتَغْفَرَ شَفَعَ لَهُ سَنَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكُلِّ ذِكْرٍ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا قائلا فليس بتحية صحيه صحيه باحسن منها اردونها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا الله لَيَجَنَّنَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا نَحْنُ صُلْمٌ نَاتِقِينَ فِي الْعَذَابِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَحْتُومَنَ أَضَلَّ اللَّهُ ومن يظلم الله ألن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تستخدوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميساق أو جاءوكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لتلقهم عليكم فلقاتلوكم اَرِنَا عَتَزَلُوكُمْ فَلَن نُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْمُ إِلَيْكُمْ السَّلَمَ مَا دَعَا اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَـبِيلًا تَجِدُونَ أَخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَمْنَعُوكُمْ وَيَمْنَعُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ يَنْكِسُوا فِيهَا فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فقذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا قَتَلاً فَفِدْيَةٌ مِّن مَّا يُؤْتِي هَٰهُنَا مِن قَتْلَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا إِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَخْرِجُوهُ وَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَبِغَيْرِ مُسْلِمَةٍ إِلَائِهِ وَتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن تَوْبَةٍ مِنكُمْ وَمَن أَسْكَانَ اللَّهُ وَلِيلاً حَسِيناً وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ مُقَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً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 ولا تقولون من الغالق اليه والسلام الرسم من ان تتبعون عرض الحياه الدنيا فان ضلم الله مغاليم كثيرا كذلك كنتم من قبل فما الله عليكم فترين إن الله ما كان بما تعملون قبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الذين يضرروا ولا كامدون في سبيل الله بالنفوس وانفسهم تَبَارَكَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجًا وَكُلُّ وَعْدٍ مِنَ اللَّهِ حُسْنًا وَسَيُضَاعِفُ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا رَحْمَنٌ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَن وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا الْمَلَاءَكُمْ ظُلْمًا فِي الْقَوْمِ فِيمَا كُنتُمْ قالوا في منقول تلقاهم مستضعفين في الارض قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه تسهر فيها تاوليك اقوام جرم نمور اسن سيرا إلا المستضافين من الرجال والنساء والولبام لا يستطيعون حيلة ولا يحتدون سبيلا فأولئك عفو الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا قَالِينَ لَن تَفْعَلَهُ كَمَا فَعَلْتَ وَمَن يَخُضْ مِن دَارِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَعْلَمْ مَا بِهِ خَيْرٌ فَلَهُ مَا سَلَكَ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَادَ وَمَن يَخُضْ مِن دَارِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَعْلَمْ مَا بِهِ خَيْرٌ فَلَهُ مَا سَلَكَ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَادَ فكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حستم أن يسنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وَإِذَا قُلْتُمْ فَسَمَّيْتُمْ فَأَقْتَلْتُمْ لَهُمْ صَلاَةَ فَالْتَقُمْ قَائْتَةٌ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَقُولُونَ أَفْنِحَةٌهُمْ وَلْيَقْضُوا أَمْرَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنَ الوَارِئِكُمْ وَالكَافِقَةِ أُخْرَانَ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَقْضُوا حَذَرَهُ وَأَمْحَتَهُ وَالذَّرِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنِ الْأَسْلِحَةِ وَعَنِ الِاعْتِكَافِ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَرَأَيْتُ نَحْنُ عَلَيْكُمْ إِن كُن كُن أَذَمَ مِن نَّظَرٍ أَوْ كُنَّا نَرْضَا إِن تَبَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَسَكِّرُوا الْوُجُوهَ وَقُرُؤُوا وَعَلَى غُرَبَكُمْ فَإِذَا قُمْتُمْ فَسَافِرُوا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا نُمْكُثُ ولا تهنوا في ارتغاء قرون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فكان الله عليما حكيما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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلُوا الَّذِينَ يُحْكَمُونَ أَن قُسُمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ قَوَّالًا أَثِيمًا يَسْتَغْفِرُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ أَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا فَإِنْ آتَوْكَ سَلَامًا فَارْدُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذالتمان في حياتي الدنيا فمن يجابه الله عنكم فمن يجابه الله يوم القيامه ان يكون عليه وكيلا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 ومن يكثر خطيئته اثما او اسما ثم يوم به ذلي او فقد استغل مبتانا واثم مبين ولولا فضل الله عليك احمد لو لهم نقائصه من الذنوب ولو ك وما يضلون الا فسم وما يضرون من شيء وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ فَكَانَ سَبَبًا لِمَا عَلَيْكَ عَذِيبًا لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ لَجْوَاهُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَبْتَغِ غُفْرَانَ اللَّهِ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ومن يشاق اثر رسول من بعد بما سبن يمرموا ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ومصر جهرا لما وساءت مصيرا ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون لمن ಮನರ ಶಿ ಉಷ ಕನಿ ಶೋ ಮೋನರ ರಿ من دونه اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَاعِبَةً لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَفْتَرِيَنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَلَأَكُونَنَّ مِنَ الْكَافِرِينَ وَلَئِنْ أَتَيْنَا لَهُمْ عَلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِهِمْ لَنَجِدَنَّهُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَيَظْلِمُونَ فَلَيُبَتِّكَنَّ لَأَنَّهُمْ كَانُوا مُسْرِفِينَ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَيُفْسِدُونَ فَلَيُغْرَنَّهُمْ نَخْلُقُ لَهُمْ ولا يتخيل الشيطان صامع عليا من يد الله انقضى قشره السرى لن مبين يعيذ ويمنهم وما يعيذ الشيطان الا الضرار ಓ ಜನರ ಜಿ ಗುಣ ಅಂಶಮ ಇ ಸ್ವಾ والذين امروا من الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار قال بين فيها اذ عبد الله حظ فلنوفق من الله قيله لا انسان في امان لكم ولا امان اهل الستاد من يامن فر واي يدفعوه ولا يدر لهم من دون الله ولي يوم ولا نصير ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا وَمِنْ أَحْسَنِ دِينٍ من, مِّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ مُرْسَلَاهُ قَلِيلًا ولله ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ವೈಲ ಕಿ ನೌ ಜನಿ ಹುಷಯಹಿ ಪಾ ವಯಸ್ಕ ಸುನ فِي ಸ وَلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ فِي قُلُوبِهِمْ رَأْداً وَمَا يُسَارِعُونَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهَا عَذَابٌ مُّسْتَاءٍ إِلَّا الَّذِينَ لَاتُبُونَهُمْ اللات التي لا تعبدون ما في بذلهن لا تغضبن اتاكيعهم والمستضعفين من الوالدان والمستضعفين من الردان وانتم تقومون للاسماء كنصب وما تفعلون من خير فإن الله كان به عليما وَإِنِ الْمَرْأَةُ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَهُنَّ تَحْبِيسٌ بِغَيْرِ مَسِّهِ يُمْكِنُ لَهُنَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَّهُ لِعِدَّةِ حَضَارَةٍ فَإِنْ أَتَاهَا بِالْمَعْرُوفِ فَلاَ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَإِنْ كُنَّ مُسْرِفَاتٍ وَمُتَسَاهِلَاتٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَسْتَقِيمُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلا تميلوا كل الميل فتنعوها كم معلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان رسولا رحيما وإن يتفرقا يؤمن الله كلا من شعته فَتَنَ اللهُ وَاسِعَ حَكِيمًا قُلِ اللهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى الَّذِينَ هَادُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن تَشْهَدُوا وَأَن تَقُولُوا وإن فَإِنَّ لِلَّهِ مَا مَا فِي فِي فِي السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ ما في السماوات وَمَا فِي الْأَرْضِ ಕೃಷ್ಣ بِاللَّهِ ನ يا شيئ يغلق اي يومما ناس وياتي باثرين وكان الله على ذلك قدير من كان يريد ثواب الدنيا فعاد الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوانين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الوالدين والأقربين إن يكن ظنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعبدوا وَإِنْ تَسْأَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَكُنْ مِّلَهُ لَهُ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سهيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يستخنون الكافرين أولياء من زون المؤمنين أيبتغون عنكهم العزة فإن العزة لله جميعا خاطئاً نزل عليكم في الكتاب ام اذا سمعتم ما ياكلن يدف بها ويستهزأ بها فلا تقعن معهم فلا تقعدوا معهم حتى يظنوا في حبيب غيره ان ظلم مثلهم إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَّغُبْخُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ فَأَذِنُوا لَنَا وَلَكِنْ إِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَأَذِنُوا لَنَا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِفْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْقُبْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ سَيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِيَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِينَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ نَصِيرًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وَيَنصُرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحْسِنُونَ ಮೂಲ ಜನೀನಾ ಮನೂನಾ ತಿ يَعْلُونَ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ صُلْحَانَ مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَفْرَحُوا وَاصْطَبَرُوا بِاللَّهِ وَأَطْلَقُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَسَوْفَ يُحْسِنُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ما يصال الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم فكان الله شاكرا لما لا يحب الله مرج الحرث صور من القول الا ما فَكُنَ اللَّهُ سَميعًا عَلِيمًا إِذْ تُسْدُ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن نَّاسٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ان الذين لا يسلمون بالله ورسله ويولون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون فيريدون ان يتخذوا بين ذلك سفيلا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ قُلْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُكْفِيهِمْ عَذَابٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَالُوا إِنَّ الْأُمُورَ سَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَلَنُرَادَ بِحَرثٍ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِمَا لَمْ يَلْبَثُوا ثم اتخذوا الحجن من بعد ما جاءتهم الدينات فعفونا عن ذلك وآتينا موشى سلطانا مبينا وَرَفَعْنَا لَهُمْ قُبَّةً وَمِصْبَاحًا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سَجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَحْزَنُوا فِيهِ سَابِقُوا وَاقْضُوا لَنَا حِسَابَكُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوب داغل فالقبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وَأَبِيكُمْ سِرِيٌّ وَأَبُوهُمْ عَرْمَرِيٌّ بِثَانًا عَظِيمًا قَوْمِي إِنَّ لَكُمْ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه لا له دين علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيما نرفعه الله إليه وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِن أَزَلِ كِتَابِ اللَّهِ لَن يُنَمَّنَّ نَذِيرِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا كَمْ مِنْ مُلِمٍّ مِّمَّنَ الَّذِينَ هادوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ قَيْدَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِقَضَاهُمْ سَوِّيَ لِلَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذُهُمْ غِلًا وَقَبْضُهُمْ عَلَى الْبَوَاطِنِ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاحْتِزَارُهُمْ لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنْ هُمْ وَاثِقُونَ فِي الْعِلْمِ بِمَنْ هُمُ الْمُنْفِلُونَ يُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُصَلِّينَ وَالصَّلَاةِ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِن كُنْتَ يهيمن جرى النوبي ما اننا اوحينا اليك كما اوحينا الى موحى هو الذين نبذ و اوحينا يسحا ق و يعقوب و الاسد في وعيسى وايوب ويونس وهارون و سليمان واتينا داوود ذكبو قوم سن قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلنا الله روسا تسيما رَسُولًا وَبَشِّرِينَ عَمَّا مِنَ اللَّهِ لَا يَسُولُ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ رُسُلٍ وَكَانَ اللَّهُ مُعْزِزًا حَكِيمًا لكن الله يشهد بما زل أنزل إليك انزلوا بعلمه ولا ان كنتم تشهدون وكفى بالله شيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا مبina ان الذين كفروا ولم يؤمن لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليشفع لهم قرينا إِلَّا قَرِيبًا جَنَّ نَمْخَالِ دِينِسِنَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لاَ تُقَدِّمُوا الرَّسُولَ بِالْحَقِّ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 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما البشر يقريس ابن مريم رسول الله وكلمته القاه الى مريم وروح من فامنو بالله ورسله ولا تقولوا سرا لا تتوخير لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض فكفى بالله وسرينا لَيْسَ سَنكِفُ السَّلْبِ عَن يَسُونَ عَبْدًا لَّنْ يَوْلَى لِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسَنكِفُ السَّلْبَ دَاجِي وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ الأَجْرَ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ وأن الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس بسم الله الرحمن الرحيم ربكم وأنزلنا عليكم نوراً مبينًا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 يَسْتَوُ سُونَكَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُكْفِيكُمْ فِي الْكَلَامِ إِنَّ امْرَأً هَلكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخٌ فَلَهَا نَصِيبٌ مِمَّا تَرَ وَهُوَ يَنْتَمِي إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ كَفَتَيْنِ فَلَهُما الثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَتَيْنِ وَتَرِجَالٌ وَمِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يبين الله لكم أن تضلوا فالله بكل شيء عليم